بسم الله الرحمن الرحيم بنا بإخوة بخشندي مهربان سبح اسم ربك الأعلى, الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل له غثاءا احوا بپاچي يدې پرور ديګاري هر بلندد بکه او وي هموشته چې دروست کړ دوا و رکو پېچې کړ دوا شاو بو هموشته انځه شهر زای کړ دوا او وي ک لورې درهناوه انځه دیکات په پوشی سنُقُرِئُكَ فلا تنسَ إِلاَّ ما شاء الله إنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى أي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن تبسر داخوينين وو هرجيز بيرد ناسيتوا توا مجر أويك خواب يبيت بێگومان او بە هەمووشتیی اشکراو پنهان و وان یسرک للیسرا فذکر ان نفعت الذکر و یارمتی ددین بوری آسان ان زاتوش هر دم اموج غریب کا اگر سو دی گئاند یذکر من یخشا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَ النَّارَ الْكُبِرَى بَيْغُمَانَ اوَي لَخْوَابَ تَرْسِي بَنْدِي لَي وَرْدَقِرِي وَاوَي زُوَرْ خِرَابِيج بَي خويلِ دُورَ أَخَاتَوَا اوَي دَتْسَيْتَنَاوَ آگِرِي هَرَ گَوْرَوَا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا ولا يحيا لە پاشان ریتی دەمرێ تیایدا تا ڕزگاری بێت وە نە دەژیێ تێیدا بە ئاسایی قەد ئفلەح مەن و ربه فەصەلا بەڕاستی سەرفراز بوو ئەوەی کە خۆی پاك و ناوی پەروەردگاری خۆی دەبات و کەوتە نوێشکردن و پاڕایەوە بل تثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بالك إيه وجاني دنيا هالذب جيران. كتي جاني دوا راج بعشرة إن هذا لفي الصحف الأولى. صحوا في إبراهيم وموسى. بجمان أمي كباس كرالنا مايپيش وكان دايا نا مكان إبراهيم وموسى.